فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الله قول الذين قالوا إن الله تلتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوكوا عذاب الحريق تلتب ما قالوا وقتلهم ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ 111. إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله قل قل جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين قل قل جاءكم رسل من قبلي بالبينات ولذي قلتم فلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وان مات وفون اجوركم يوم القيامه وان ان توفتون اجوركم يوم القيامه فبنزحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فبنزحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا إلا متاع للَتُ بِلََّ فيِي أَموَالِكُم وَأَمفُسِكُم وَلَ تَسْمَع مَِ الذي نَ أُوتُكِتَابَ مِ قَضِلكُم وَمِنَ الذيينَ أَشتْْرَكُ أَذَن كَفرا خَتُلَ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 تَسْقُفَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَظْمِ